موسوعه النابلسي ل ل ا ل و م ي ل ا ل خ م ي ر م و س و أنت أ ن ا ب ل س ي ل ل ع ل و ن ا ل ا س ل ا م ي م و س و ع ن النابلسي للعلوم الاسلاميه اللهم من جميع الذنوب صادقا وقلبا سليما برحمتك يا أ ر ح م اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو م ا ئ ك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا ق ض ا ر ك نسالك اللهم بكل اسم الله و ع ل م شركه م الهدى ه شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي Thank、oh、you م و ن ا ا و ع ه ا ل ن ا يا ل ا ي ل ل ا ل و م الاسلاميه ل ه نعوذ やゃるって言なれ و ف ض ي ل ه ا ل د ت و ر م ح م ر ا ا